بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كن سوف تعلمون ثم كن لو تعلمون علم اليقين لترون عين اليقين ثم لتسالون يومئذ عن